إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مارضون قل أرأيتم ما تدعون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 من لا يستجيب له إلى يوم الْقِيَامَةِ وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تطلى عليهم آياتنا بينات قَالَ الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يَقُولُونَ افتراء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 من بني إسرائيل على مثنه فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة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 استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاءك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووَصِيَّٰنٌ وَكُرْهَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُ نَشَهْرَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ رَبَعِي نَسَنَتٍ قَالَ, قال رَبِّ أُزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت الش يمين اولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن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 ق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ بِأُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عمروا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على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 وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله فَعَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُنْفِكَنَّ عَنِ انَّاتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُّنَا إِنْ كُنْتَ من الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عند الله لكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا اوديتهم قالوا قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به تدمر كل شيء بعمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما كناكم فيه وجعلنا لهم سمعوا وابصاروا وأفئد فما أون عنهم سمعهم ولا أبصارهم وَلَا فلا أبصارهم ولا أفئدتهم من كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى فصرفنا الآيات نعلهم يرجعون فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أوصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم.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 وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ النَّبِيُّ قَادِرٌ بِقَادِرٍ, بقادر على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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلار فهل يملك إلا القوم الفاسقون